بِاللَّهِ بِمَا تَعْلَمُونَ بِالصِّيدِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ وإليه يعلممَا فيِي السَّمواتِ وَْأَبضِ مَا, ما تُسِعونَ وَمَا تعلنون. يعلم مَا, في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وَمَا تعلنون. يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَبِذَاتِ الصُّدُورِ سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الذين مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم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 Yuma يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ o ذَلِكَ O gün, o gün. O gün, o gün. O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 فَإِن tevliy فَإِنَّمَا fiin nama ala rassolun al-bala gul-mubin Allahu la ilahe illaahu